ثمانية استمع إلى الفقرات الآتية ثم قرأها واحد الغصص يحدث الاختناق عندما يكون هناك انسداد في أنبوب الهواء اثنان النزف الشديد الهدف الأساسي في إسعافات الجروح هو إيقاف نزيف الدم وحماية الجرح من التلوث وأفضل طريقة لإيقاف النزف هي الضغط على الجرح مباشرة 3- الحروق تعريض المنطقة المصابة بالحرق في الماء البارد لمدة خمس دقائق أو أكثر استخدام مرهم للحروق تغطية مكان الحرق بشاش رخو غير محكم 4. الغرق هو أن الفرد لا يجيد السباحة أو أنه لا يجيدها بالشكل الكافي الذي يسمح له بإنقاذ نفسه من الغرق.